لكم قصة وفيها عبرة في هذا الباب ودرس ودروس يقول ربيعة الأسلم كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود فربيعة يقول أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فاختلفنا في عذق نخلة من ومن ربيعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال أبو بكر هي في حد أرضي وقال ربيعة هي في حد أرضي وكان بيني وبين أبي بكر كلام يعني من الاختلاف فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها قال أبو بكر كلمة كرهها ربيعة وندم من الذي ندم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه على هذه الكلمة التي قالها فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا رد علي مثلها حتى يكون قصاصاً قلت لا أفعل قلت لا أفعل قال ربيعة قلت لا أفعل فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد القصاص لتقولاً أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرفع خبرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أي ربيعة ما أنا بفاعل؟ يعني لن أرد عليك بتلك الكلمة قال ورفض الأرض أبو بكر رفض الأرض كلها فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربيع فانطلقت أتلوه فجاء أناس من أسلم من قبيلة أسلم قالوا رحم الله أبا بكر تعجب هذا دعاء لكن يراد به التعجب الله يهدي وهو يريد التعجب يعني استنكارا رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال يعني هو الذي بدأك بالكلام ثم يشتكي أو يرفع عمرك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت أتدرون من هذا هذا ربيع يقول أتدرون من هذا هذا أبو بكر الصديق هو ثاني اثنين وهو ذو شيبة المسلمين فإياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة من الذي يهلك؟ ربيعة قالوا فما تأمرنا؟ قال ارجعوا فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته وحدي وجعلت أتلوه يعني أتبعه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان بلا زيادة ولا نقصة فرفع, إلى رسول فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربيعة فقال يا ربيعة ما لك وللصديق قلت يا رسول الله كان كذا وكذا وكذا فقال لي كلمة كرهتها فقال لي قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر قال فولى أبو بكر رحمه رضي الله تعالى عنه وهو يبكي هذه القصة في باب مسألة الخلاف ونحوه أذكركم فيها بعدة أمور أن الخلاف قد ينشب في بعض الأحيان بين الأخوة والأفاضل من أهل الدين وقد يكون السبب الخلاف أمر دنيوي قد يكون الخلاف سبب أو أمر دنيوي وقد يصدر أو تصدر من المتخالفين بعض الكلمات التي قد تجرح الآخر الواجب هنا أن الذي ألقى كلمة جارحة أن يتوب ويندم على مقالته والأمر الثاني إن ويطلب التحلل إن كان به تحللا لماذا؟ حتى تحسم أو يحسم الخلاف الأمر الثاني أن أنه إذا كان الخلاف لأمر دنيوي فاترك هذا الأمر الدنيوي من أجل, من أجل المحافظة على مودة المسلم وأخيه فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ندم وطلب القصاص ثم رفض الأرض كلها لماذا حتى يحزم أو يحسم هذا الخلاف الموجود بينه وبين أخيه أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب باب الخلاف أنه قد يسعى في إثارة الخلاف أطراف خارجه عن الموضوع طرف خارجي لا يعرف قدر هذا وقدر هذا أو لا يعرف تفاصيل الخلافات الموجودة فيأتي بكلمات تثير الخلافة وتزيده كما قال ممن أتى من أسلم رحم الله أبا بكر في أي شيء يستدعيك على رسول الله على رسول الله وهو الذي قال في كما قال هذه كلمة تزيد من حدة الخلاف وترفعه إذا وجد من الناس من دخل بهذه الطريقة فالواجب على من دخل, أو دخل عليه من هذا الباب أن يحسم مادة الخلاف ويقطعها وذلك كما فعل ربيعة قال أتدرون من هذا؟ أرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي عنده وهو مكانة أبي بكر وفضله مكانة أبي بكر وفضله رضي الله تعالى عنه فلا يكون هذا الخلاف الذي بيني وبينه سبب للكلام فيه فيزيد الخلاف والشر ومن الذي يهلك ربيعا إذن لو حدث خلاف بين اثنين فالواجب على الأطراف الخارجية أولاً أن لا يتدخلوا ومن تدخل فلا يتدخل إلا ذو عقل وخبرة وكلمة مسموعة حتى يكون له وزن في حل الخلاف كما فعل أبو بكر في إدخال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث في مسألة الخلاف أنه لو حدث من أخيك أو خرجت منه كلمة جارحة فإياك أن ترد مثلها فإياك أن ترد مثلها وإنما يلزمك اما السكوت أو الكلمه الحسنى بالحسنى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ف... ادفع بالتي هي الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حمي الدفع بالكلمة الطيبه تذهب الخلاف بينك وبين أي شخص من الاشخاص الذين هم المس... من المسلمين أو غير ذلك من اهلك أو غير ذلك ثم الأمر الرابع الدعاء له الدعاء لمن كان بينك وبينه شيء من الخلاف في أمر الدنيوي اللهم اغفر لي أبي بكر اللهم اغفر لي بكر تدعو له هذا أمر يذهب الغيظ الذي في قلبك ويلطف أو يرضي الطرف الآخر وهي أيضاً من الدفع بالتي هي أحسن فيحذر الإنسان من الكلمات الجارحة في وقت الخلاف أيضاً من الأمور المهمة في قضية الخلاف أنه إذا رفع الخلاف لذي رأي أو حكمه أو ممن ينزع أو يتحاكم عليه حتى يرفع الخلاف فقل كما كان في وقت الخلاف يعني كما قال ربيع فحدثه الحديث كما كان يعني ما زاد أبو بكر ولا أنقص فيما حدث بينهما وهذا مما يعين على أيضا تقليل الخلاف فلا تجعل الغضب أو الانتقام للنفس أو نحو ذلك أن يجعلك تزيد بعض العبارات التي هي تكون في صالحك ضد مخالفك فهذا ليس من العدل وليس من تحري الحق